ا ل ل موسوعه النابلسي ل ل ع ل ي ك ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق ق م ص د ا ل م ا ب ي ن ي ي د ه وأنزل التوراة والإنجيل من دلنا قبله دل

م و س و في ا ل أ ر ح ا م كيف ي ش ا ء ل ا إ ل ه إ ل ا ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م

لا إله إلا ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م هو ا ل ذ ي أ ن ز ل ع ل ي ك ا ل ك ت ا ب منه آ ي ا ت م ح ك م منه آ ي ا ت محكمات ه ن أم الكتاب

الكلم الطيب العقيده و ا ل ا ع ن ا

و موسوعه ا يذكر النابلسي ا ل للعلوم ن ا الاسلاميه ن م ا س م ا ل ن الله س ي الحسنى

الله لا ا يخلف ل موسوعه ي الذين ع ا د إن ف ر ا لن ت ن م م أ و ا ل ه أولادهم م م ولا ن ا ل ل ه ش ي ئ ا و و أ ل ئ ك هم و ق و د ا ل ن ا ر كدأ ب س ل فرعون ا ل ذ ي من

قبلهم كذبوا شركه م الهدى ل شركه دعويه ش د ي د ا ل ع ق ا ب قل ل ذ ي ن ك ف ر و ا س ت مضمون إلى ج ه ن م وبئس ا ل م ع د

إن في م ل س و ع ه النابلسي أ ل ل ن ا س ا ل و ا م الاسلاميه ن ل

م ن الذهب و ا والخير ا ل ل ف ض ة م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م و ا ل ح ر س ي ل ل ع ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا والله عنده ح س ن ا ل م آ ه

قل أ انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار

جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وازواج مطهره, وأزواج مطهرة ورضوان, من الله ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج

ر م و ا و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم ب ا ا د ذ ي ي ن ق ل و ن ربنا إننا آ ن ا ل ا غ ف ر ل ن ا ذنوبنا, لنا ذنوبنا وقنا عذاب وقنا النار

و م يكفر ب آ ي ا ت ا ل ل ه ف إ ن ا ل ل ه س ر ي للعلوم الاسلاميه ب

ف ق موسوعه النابلسي ل ه ل ل ع ل و ت و الاسلاميه ا ك ت

أ س ل موسوعه ت م فإن ل م ا فقد ت د و النابلسي وإن و ت و ا ف إ م عليك ل ا ا غ للعلوم ب ا ا د إن ذ ي ي ن ك ف ر ن ب آ ا ل ا ل ل ه ويقتلون ا ل ن م ي ه

ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين ي حق أ م ر و ن ب ا ل ق س ط من ا ل ن ا س ف ب ش ر ه م بعذاب أ ل ي م أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن حبطت أ ع م ا ل ه م في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة و م ا ل ه م ي ه

いい。<ser> <音楽>

الم تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يدعون إلى, يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا

ت م س ن ا النار إلا أياما م ع د و د ا ت و غ ع ه م دينهم م في ا ك ا ن و ا يفترون ف ك ي ف إذا ج م ع ن ا ه م ل ي و م ا ل ا ريب ف ي ه

ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء

يدك الخير م قدير ت و ل ج ا ل ل ل ل ي في ا ن ه ا ر و ت و ل ج النهار, النهار ف ي ا ل ل ي ل و ت خ ر ج الحي م ن ا ل م ي ت وتخرج ا ل م من ي ت ا ل ح ي وترزق من ا ء ب غ ي ر ه

لا ل ا يتخذ م ؤ م ن و ن الكافرين أ و ل ي ا ء م ن دون ا ل م ؤ م ن ي ن ومن ي ف ع للعلوم ذ ك ي ن ا ل ل ه في ي ش ا إ ل ا أن تتقوا م ي ه م تقال

وَيُحَذِّرُكُمُ الله نفسه وإلى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله

تود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله نفسه, ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل

إن قل ا ت ب ع و ن ي يحببكم ويغفر رحيم لكم الله والله ع و ا الله والرسول ف إ ن تولوا ف إ ن الله لا يحب الكافرين

إ ذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني, فتقبل مني إنك أنت

ا ل س م ي العليم ع فلما و ض ع ت ه ا ق ا ل ت رب إ ن ي و ض ع ت ه ا أ ن ث ل و ا ل ل ه أ ع ل م ب م ا وضعت و ل ي س ا ل ا ن وإني س م ي ت ه ا م ر ي م وإني ي أ ع ه ا بك و ذ ر ي ت ه ا من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م

فتقبلها ربها بقبول حسن و أ ن ب ت ه ا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أ ن ا لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند

إن ان ل ل ه يرزق م ي ش الله ء بغير حساب ا إن يرزق من يشاء بغير حساب, حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذ ر ي ة ط ي ب ة إ ن ك سميع الدعاء

فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة و ه و قائم يصلي في ا ل م ح ر ا ب أن ا ل ل ه ي ب ش ر ك للعلوم ص د ق ا ب ك ل م من ة ا ل ل ه و س ي ه ا وحصورا و ن ب س م ن ا ل ص الله ح ي الحسنى

و قال د بلغني كذلك ب ر وامرأتي عاقل قال ك الله يفعل ما يشاء قال رب ج ع ل لي آ ي ة قال آ ي ت ك الا تكلم الناس ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي

والابكار

و إ ذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك

وطهرك موسوعه ا النابلسي ي ل ي نوحيه ك وما كنت لديهم إذ للعلوم ن أ أيهم يكفل مريم الاسلاميه

موسوعه النابلسي ل ل ه ي ش ر ك ل م س ل ع ي مريم س ى بن و ج م ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ومن ا ل م ق ر ب ي ن و ي ك ل م ا ل ن ا س في ا ل م ه د و ك الحسنى

و أ ن ب ئ ك م بما ت أ ك ل و ن و م ا ت د خ ر و ن في ب ي و ت ك م إن ف ي ذ ل ك ل آ ي ة ل ك كنتم م مؤمنين إن و م ق ا ل ا س ل ا وليحل م بعض ل ي حرم عليكم وجئتكم بآية مباشرة

من ر ب ك م ه الهدى شركه دعويه ر غير ربحيه ذات صراط م ل م و ن ا ر ج ل م ا ر ي إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله

Amen.、Um.

بالله واشهد بأننا موسوعه ا ل ن ا ب م ا أ ن ز ل ت واتبعنا ا ل ر س و للعلوم فاكتبنا ا ش ا ه د ي ن ك ر و ا ومكر ا ل ل ه و ا ل ل ه خير ا ل م ا ك ر ي ن إذ قال ا ل ل ه ي اسماء ع ي ى إني ت و و ف ي ك ر ف ع الله ي ر ك من ا ل ح ي ن ى

موسوعه ل النابلسي ذ ي ع و فَوْقَ ك ا ن كَفَرُوا للعلوم الاسلاميه ق ي م ثُمَّ ة ي بَيْنَكُمْ فِي ّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ م ك ن ت ف تَخْتَلِفُونَ ف أ م اسماء الَّذِينَ كَفَرُوا ذ ف أ ع ب ع الله شَدِيدًا فِي ا د ن ي ا ا و آ خ ر ة و الحسنى

شركه م و أ ن ف س الهدى فنجعل ل شركه دعويه غ ي ا ربحيه ذات مضمون اجتماعي

وإن الله ل موسوعه ز ي النابلسي ح ك ي م ف إ ت و و ل فإن الله عليم ا م ف د ن ق للعلوم يا أ ه الكتاب ت ا ا إلى ل ك ة س و ا بيننا وبينكم أ ل ا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به نشرك م ي ئ ا ولا يتخذ ه

بعضنا بعضا أربابا م ن د و ن الله فإن ت و ل فقولوا و ا ش ه د و ا ب أ ن ن ا م س ل م و ن ي ا أ للعلوم ا ل ا ت ح ا م ي ه

في ي إ ب ر ا ه م و م ا ا أنزلت ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و م ا أ ن ز ل ت التوراة ا ل و إ ن ج ي للعلوم إ ا من ب د ه أ ف ا ت ع ق ل ن ن ها ت ه الاسلاميه ج ج ت ف م لكم ا ب علم فلم تحاجون في

م ا ل ي س ل ك م به علم و الله يعلم ل وأنتم ا ت ع ل م و ن ما كان إبراهيم كان يهودي

ولكن كان حنيفا موسوعه م ا كان من المشركين من النابلسي ل ل ن ا ب ع ه و م ا ل ن ا س ل ا ل ذ ي ن ه ا س م ا و الله ولي ا ل م ؤ م ن ي ن

ود ا لفضيله ا ئ ة الدكتور ا ب ل محمد راتب ا ي ن ا ب ل س ي

إلا أ ن ف س ه م و م ا ي ش ع ر و ن يا أ ه ل النابلسي ك م تكفرون ب للعلوم الاسلاميه ل

من أهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين آ م ن و ا وجهنها

آ م ن و ا بالذي انزل على الذين آ م ن و ا وجه النهار واكفروا آ خ ر ه لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إ ل ا لمن تبع دينكم قل إ ن الهدى هدى الله أ ن يؤتى احد مثل ما اوتيتم أ و ي ح ا ر ب

عند ر ب ك م قل إن ا ل ف ض ل ب ي د ى ش ل ك ه ي ع و ي ه من ي ش ا ء و ا ل ل ه و ا س ع عليم ي خ ت ص ب ر ح م ت ه م ن يشاء و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م

ومن أ ه ل الكتاب من إ ن ت أ م ن ه بقنطار يؤده إ ل ي ك ومنهم من إ ن ت أ م ن ه بدينار لا يؤده اليك إ ل ا ما دمت عليه قائما

ل ا خلاق لهم في ا ل آ خ ر ة

و م ا ه و من ا ل ك ت ا ب و و ي ق ل و س ي من ع ن د ا ل ل ه و م ا هو من عند ا ل ل ويقولون على ه ا ل ل ه ا ل ك ذ ب و ه م ي ع ل م و ن

ما كان لبشر أ ن يؤتيه الله الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب

ايامكم ر بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه

أ و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ه

وله ل أ س م ا في ل س م ا و ا والأرض ت و ط ع و ك ر ه ا و إ ل ي ي ه ر ج ع و ن قل آ م ن ا ب ا ل ل ه وما أ ن ز ل ع ل ي ن ا و م ا أ ن ز ل على إ ب ر ا ه ي م و إ س ي ل و إ س ح ا ق و ي ع ق و ب و اسماء ل أ ب ا ط و أوتي موسى الله ا ل ن ب ي و ن من ى

لا نفرق بين أحد موسوعه ن ه م ن ن ح له م ل م ن ومن يبتغ غ النابلسي إ س ل ا م د ي فلن للعلوم ن الاسلاميه خ ف ي د ا ل ل ه ق س م ا ك ف ر و الله قوما كفروا بعد إ ي م م و و ش ه د الحسنى أن ا ر س و ل ق و

ه موسوعه البينات ل النابلسي يهدي ا للعلوم جزاؤهم أن ع ه ل ل ه ا ل ل الاسلاميه ئ ك ة و ا ن ع

لفضيله ا ل ا يخفف ع ن ه م ا ل ع ذ ا ب و ل ا هم ي ن ا ب ل و ن

إلا الذين تابوا م ن بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ا فإن ل ل ه غفور رحيم إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ع د إ ي م م ثم ا ا ن ه للعلوم الاسلاميه

إن الذين كفروا م و ا و م ع ه ا ر ف ل ن ق ب ل س ي للعلوم ا ل أ ر ض ذ ه ب ا و ل ا ف د م ب ه أولئك ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م وما ل ه م من الحسنى

لن ت ن ا ل ا د ى شركه د ع و ي مما ت ح ب و ن و م ا ت مضمون ا ل ل ه به ع ل ي

كل الطعام كان حلا لبني إ س ر ا ئ ي ل إ ل ا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أ ن تنزل ا ل ت و ر ا ة

قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله

م ل ل ه ع ل ى النابلسي س حج ا ل ي ت استطاع من إ ي ه ب للعلوم ا ا ومن كفر فإن ل ه غني ن ا ع ا ي ي ن قل ا أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل م ا ت والله م ي ا ه ل الكتاب

الكتاب م ت ص د و ن عن س ب ي ل ا ل ل ه م ن آمن ت ب غ و ن ه ا ع و ل و أ ن ت م ش ه د ا ء و م ا ا ل ل ه

بغافل ع م ا ت ع م ل و ن الذين يا أيها آ م ن و ا إن ت ط ي ع و ا فريقا ا من ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ل ك ت ا ب ي ر يردوكم, يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون د بعد و وكيف ك إيمانكم م وأنتم ت ل ل ع ل ي ك م آ ي ا ت ا ل ل ه وفيكم ر س و ل ه و م ي ع ت ص ب ا ل ل ه

فقد هدي إلى صراط موسوعه ا ا ل حق ق ت النابلسي ت ه و ا ت ت م و إ ل وأنتم مسلمون واعتصموا ح ب للعلوم ا و ا ت ف ر ق واذكروا ن ع ة ا ل ل ا س ل ي ا م إذ كنتم أ ع د ا ه

فألف, بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم قلوبكم بين بنعمته و إ خ ا ن ن ا و ك ت م على ش ف ا حفرة من الله ن فأنقذكم منها ا ر ك ك يبين ا ل ل لكم آ ي ا ت ه ل ع ل ك م ت ت ه د و ن

ولتكن منكم امه يدعون إ ل ى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك

ل ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه

ي و م تبيض و ج و و ه ت س و د و ج و ه ف أ م ا ا ل ذ ي ن سودت وجوههم أكفرتم ب ع د إ ي م ا ن للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ذ ي بيضت ن و ج و ه ه م ففي ر ح م ة الله

ففي ر ح م ة ا ل ل ه هم ه ف ي ا خ ا ل د و ن تلك آ ي ا ت ا ل ل ه ن ت ل ه ا ع ل ي ك بالحق و م ا ا ل ل ه يريد ا س ل ع ا ل م ي ن

م ا ا في ل س م ا و ا وما في الأرض ا ت وإلى في ل ل ه ترجع ا ل أ م و ر ك ن ت أخرجت م أمة خير ل ل ن ا س تأمرون ب ا ل م ع عن ر و وتنهون ف ا ل م وتؤمنون ن ك ر ب ا ل ل ه و ل و آ م ن أهل ا ل ك ت ا ب ل ك ا ن خيرا ل ه م منهم المؤمنون وأكثرهم ا ا ل ف س ي ن

لن ي ض موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ث اسماء الله ا ل وحبل من ا ل ن ا س وباءوا ن ى

م ن أهل ا ل ك ت ا ب أمة قائمة ي ت ل و ن آ ي ا ا ت ل ل ه آ ل ا ء ا ل ل ي ل و ه م ي س ج د و ن ي ؤ م ن و ن ب الله و ا ل ي و م الآخر

ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات و أ و ل ئ ك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله ع ل ي م بالمتقين إ ن الذين كفروا لن تغني عنهم أ م و ا د ه م ولا أ و ل ا د ه م من

لفضيله ا ل د ك و ر م ل ن ا ب ل س

أصحاب النار مثل فيها خالدون م ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح, كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله, وما ظلمهم الله ولكن انفسهم

يا أيها موسوعه ا ل ن و ن ا ب ل ا ي أ للعلوم و ن ك م خ ب ا ودوا ما ن ا م من ض ا ء أ ف ا ه ه و م الاسلاميه تخفي صدورهم أكبر. قد بينا صدورهم قد أكبر ك م ل ت إن و

ت و ن ه م و ل ا ي ح ب و ن ك م و ت ؤ م ن و ن ب ا ل ك ت ا ب كله و إ ذ ا ل ق و ك م ق ا ل و ا آ م ن ا و إ ذ ا خ ل م ع س ن و ا ع ل ي ك م ا ل أ ن ا م ل م ن الغيظ ا ل م ح س ن و ا ك م إ ن ا ل ل ل ه ع ي م بذات ا ل ص د و ر إ ن ت م س س ك م ح س ن ة ت س م ه م

وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط

و إ ذ غدوت من أ ه ل ك تبوئ المؤمنين م ق ا ع د للقتال والله سميع عليم اذ ه م ا ل طائفتان منكم أ ن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد وأنتم فاتقوا الله أذلة الله ببدر نصركم

ل ل م ت ش ك ر و ن إذ ت ق و ل ل ع ه النابلسي يكفيكم م م ربكم د ك ب ث للعلوم ا ث الاسلاميه م ن بلى ك فورهم م ك

ي م د د ك ربكم م ب خ و س و آ ل النابلسي ف ل ا ئ ك ة م للعلوم الاسلاميه ه ولتطمئن قلوبكم

ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم, يكبتهم فينقلبوا خائبين

ليس لك من الامر شيء أ و يتوب عليهم أ و يعذبهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله

الله غ ف و ر رحيم يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آمنوا لا تأكلوا ا ل ربحيه ذات ف مضمون و ا ت ق ا النار ج ت ل ل ك ا ف ر ي ن

ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين

و موسوعه ا ل ذ ن و ب إ ل ا ا للعلوم ه الاسلاميه ى م ف و و ع ل م و

أولئك ج ز ا ؤ ه م مغفرة من ربهم و ج ن ا تجري من س و ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن فيها و ن ع م أ ج ل ا ل ع ا م ل ي ن

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين أ م حسبتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما يعلم الله

وما محمد الا رسول قد خلت من قبلي الرسل أ َ ف َ ا ن مات ََ أ اوقت ُ لانقلبتم ُْ على ََ أ َ ع ْ ق َ ا ب ِ ك ُ م ْ ومن َ ينقلب ََ ن ْ على ََ عقبيه ََِْ فلن َ يضر ََ الله َّ شيئا َْ وسيجزي َََ الله َُّ الشاكرين ََِِّ وما ََ كان ََ لنفس َِْ ان

شركه د و الهدى ا ر ك ه دعويه مولاكم غير ا ا ل ن ص ربحيه ي سنلقي في ن ل ق و ا ل ن ك ف ذات الرعب مضمون ز ل ل به س ط اجتماعي ن أ و ه ا ن

وبئس موسوعه ث ا ل ل م د إذ تحسونهم بإذنه إ ذ تحسونهم حتى النابلسي ف ش ت ت م و ز ع ا للعلوم أ م ر ص ي ت م ن م من يريد الاسلاميه و ن

من يريد ا ل آ خ ر ة

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على أ ح د والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم

الغم نعاسا نعاسا غ أمنة ي ش طائفة م ن ك م و ط ا ئ ف ة ق د أ ه م ت ه م أنفسهم ي ظ ن و ن ب ا ل ل ه غير ا ل ح ق ظن ا ل ل ج ا ه ي م ي ق و ل و ن هل ل ن ا من ا ل أ م ر من ش ي ء

ي و م التقى الجمعان إنما ا س ت ز ل ه م ا ل ش ي ط ا ن ببعض م ا ك س ب و و ا ل ق د عفى ا ل ل ه ع ن ه م إن ا ل ل ه غفور ح ل ي م

يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض أ او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرا

في ق ل و ب ه م و ا ل ل ه يحيي و ي ي م ت و ا ل ل ه يحيي ويميت و ا ل ل ه ب م ا تعملون ب ص ي ر و ل ئ ن قتلتم في س ب ي ل ا ل ل ه أ و م ا ل م من غ ف ر ا ل ل ه ورحمة خير م م ا م ي ن

ومن يغلل شركه الهدى شركه ب ع و ي ه غير ر ب ح ي م ذات مضمون اجتماعي ل ل بسخط من ا ل

شركه ا ل ه د و ب ر س ا ل م ص ي ر ه م د ر ج ا ت عند ا ل ل ه ه م د ر ج ا ت عند ا ل ل ه

موسوعه النابلسي ل ض للعلوم ا م ب ي الاسلاميه أصابتكم أصبتم مصيبة قد ث ه ت م أن ه قل هو من

إن ا ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير و م ا أ ص ا ب ك م ي و م للعلوم ت ق ا ل ا س ل ا م ي ن

فرحين بما آ ت ا ه م الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون ب ن ع م ة من الله وفضل و أ ن الله لا يطيع أ ج ر المؤمنين

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م ا ل ق ر ح للذين أ ح س ن و ا منهم واتقوا أ ج ر عظيم الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا

ب ن ع م ر ك ه الهدى ل وفضل ل ش س ك ه م سوء و ا ت دعويه غ ي ا ربحيه ذات مضمون ل ع ظ ي م اجتماعي ذ ل ط ا أولياءه ن يخوف أولياء

فلا تخافوهم وخافون إ ن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إ ن ه م لن يضروا الله شيئا يريد الله أ ل ا يجعل لهم حظا في ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر

الإيمان لن ي ض ر ا ل ل ه ش ي ئ ا و ل ه م عذاب أليم و ل ا ي ح س ب ن ا ه غير ربحيه م لأنفسهم إ م ا ت م ل ل ه م ل ي و ن ا و ج ت م ع ذ ا ب م ه ي ن

اجر عظيم

لفضيله فقير و ن ح ن أ غ ا ت ا ل ن ا

إلا ن ؤ م ن ل ر س و ل حتى يأتينا ت أ بقربان ك ل ه ا ل ن ا ر ق ل قد جاءكم ر س ي للعلوم ب ب ن ا ي فلم ق كنتم الاسلاميه ق من قبلك ج

ا ل ب س م ا و الله ب ا ك ا ا ل م ح س ن م ا

توفون و أ ج ر ك م ي و م القيامة فمن زحزح ع ن ا ل ن ا ر و أ د خ ل الجنة فقد فاز وما ا ل فقد ح ي ا ا ة للعلوم د ن ي ا إ ا ا م ت ا ر ر لتبلغن في أ و الاسلاميه م من ع ن ا ذ ي ن أ و و ت الكتاب ن قبلكم ومن ا ذ ن أ ش ر

أن ي ح م د و ا بما ل م يفعلوا فلا ت ح س ب ن ه م بمفازة من ا ل ع ذ ا ب و ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م و ل ل ه ملك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ل ه ع ل كل ى ش ي ء قدير

إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار ل آ ي ا ت ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

ا <تصفيق> لماذا

م ن و ا بربكم ف و م ن ا ربنا فاغفر ل ن ا ذ ن و ب ن عنا ا وكفر س ي ئ ا ا ت وتوفنا ن م ع ا ل أ ب ربنا ر ر ا و ت ن ا م ا وعدتنا ع ل ى ر س ل ك و ل ا ت خ ي ن ا ي و م ا ل ق ي ا م ة إنك ل ا ت خ ل ف ا ل م ي ع ا د ف ا س ت ج ا ب ربهم لهم ن ى

لفضيله ا ع ع م الدكتور م محمد راتب م ل ن ا ب ل ض ي

فالذين هاجروا وأخرجوا موسوعه ن ديارهم أ و ذ في ب ي ل ق وقتلوا ا ا ت ل لأكفرن و ن م س ي ئ ا ت ه م و ل أ د خ ل ن ه م ج ن ا ت ت ج ر ي من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ث و ا ا ب م ن عند ا ل ل ه و ا ل ل ا م ي ه

لا يغرنك تقلب الذين يغرنك م و س و ا في النابلسي ب متاع للعلوم ا ه جهنم الاسلاميه ن ي ن اتقوا ر جنات ا

ل ف ض ا ل د ي ن فيها ن ز ل ا من عند ا ل ل ه

و م ا الله خير للأبرار عند خير و إ ن من أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل م ن ي ؤ م ن ب ا ل ل ه وما أ ن ز ل إليكم و م الاسلاميه أ ن ز إليهم ل ه خ ش يشترون ع ي بآيات ن لله لا يشترون بآيات الله ث ن ا ق ل ل ل ا أ و

ل ه موسوعه أ ج ب النابلسي ه للعلوم الاسلاميه